اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وشقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها